قالوا بعينك عبرة قلت الأسى دم ودم قالوا بقلبك حركة قلت المواجع تضطرم قالوا حروفك لوعة قلت الصبابة والألم شعري توجع خافقي ألمي وأنات السقم شعري محابره دمي وحي انتهى ما كالديم شعري ثمي أشد به ومبادئي للشعر ثم قالوا بعينك عبرة قلت الأسى دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضطرم قالوا بعينك عبرة قلت الاسى دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضطرم, قلت المواجع تضطرم قالوا حروفك لوعة قلت الصبابة والألم شعري تواجع خافقي ألمي وأنات السقم قالوا حروفك لوعة قلت الصبابة والألم شعري تواجع خافقي ألمي وأنا تسفقم شعري محابره دمي وحي انتهى ما كبديا شعري فمي اشدو به ومبادئي للشعر فم سلتفق في عنق الحقيقة قم وقل بالحق قالوا بعينك عبرة قلت الاسى دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضرم. قلت المواجع تضطر يا ضيعه الامال في طف تفرق وانقسم يا ضيعه الامال في زمن تباع به القيم يا ضيعه الامال في طف تفرق وانقسم يا ضيعه الامال في زمن تباع به القيم وئد الحياء وحطمات في عصرنا شم الشيم لا تس قالوا عن أمتي فسوار أمتي ينهدم لا تسألوني فالجواب يزيد في القلب الألم قالوا بعينك عبرة قلت الأسى دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضطرم قلت المواجع تطر ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم وندرت أن أدع الأسى وعقدت نذري بالقسم ولكم وضعت يدي كسرت القلم ونذرت أن ادع الأساء وعقدت نادري بالقتم لكنني دوما أعود فأكتب الشكوى بدم وأعود للأحزان ارعى الدمع في ليل السحم دارت رحى الأيام وسلقت على الطاع القمى قالوا بعينك عذرة قلت الأساء دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضطرم قلت المواجع تضطرم ما كان ربك غافلا وهو الحكيم المنتقم لو شاء أهلك من طغم لو شاء دمر من ظلم ما كان ربك غافلا وهو الحكيم المنتقم لو شاء أهلك من طغم لو شاء دمر من ظلم مفتاح عزك أمتي غير تسامى بالهمم مفتاح اعز بك امتي يا بالهمم يا امتي ما خاب من بذمم خالقها تقم